وهل من الممكن أن توجه أموال الزكاة لتصرف في مصارف أخرى مثل بناء المساجد والمستشفيات والمدارس وخلافه المتفق عليه بين الفقهاء أن سبيل الله هو الجهاد وذلك من مصارف الزكاة مع الاختلاف في اشتراط الفقر وعدمه وفي تمليكها للشخص أو عدم تمليكه وفي قصرها على المتطوعين أو تعميمها على جميع المجاهدين هناك بعض العلماء توسعوا في معنى سبيل الله ليشمل جميع أنواع القربات منهم الفخر الرازي حيث نقل عن القفال في تفسيره أن بعض الفقهاء أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وعمارة المساجد وغيرها ولم يعين من هم هؤلاء الفقهاء المجيزون وإن كان لا يوصف بالفقيه إلا المتهد ونسب ابن قدامه في كتابه المغني هذا الرأي إلى أنس ابن مالك والحسن البصري ولكن المحققين بينوا أن هذه النسبة خطأ ومن المتوسعين في سبيل الله السيد صديق حسن خان في كتاب الروضة الندي الذي يقول ليس هناك دليل على تخصيص سبيل الله بالجهاد فليبق على معناه اللغوي واسعا وكونه انصرف إلى الجهاد في العهود الأولى لا يمنع من شموله لكل ما يوصل إلى رضاء الله من أنواع القربات ومال إلى هذا الرأي جمع من العلماء المتاخرين والمعاصرين وعلى هذا الرأي يجوز صرف جزء من الزكاة في بناء المساجد والمعاهد وتحفيظ القرآن وإيواء اللاجئين ونشر الثقافه الدينية وفي كل عمل يعز الإسلام ويقوي شوكة المسلمين ويدفع عنهم غائلة الاستعمار والسيطرة بأي شكل من الأشكال والله أعلم